والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك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 أولادكم فتنة، والله عِدَهُ أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأن. 122-إنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك هم المفلحون 123-إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم 124-عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم